وخسارة دسها بالمعاصي التفسير والشمس وضحاها أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها والقمر إذا تلاها وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها والنهار إذا جلاها وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوءه والليل إذا يغشاها وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلما والسماء وما بناها وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن والأرض وما طحاها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 قد أفلح من زكاها قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل وقد خاب من دساها وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام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 حين قام اشقاهم بعد انتداب قومه له فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام اتركوا ناقة الله وشربها في يومها فلا تتعرضوا لها بسوء فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوا رسولهم في شان الناقه فقتلها اشقاهم مع رضاهم بما فعل فكانوا شركاء في الاثم فاطبق الله عليهم عذابه فاهلكهم بالصيحه بسبب ذنوبهم وسواهم في العقوبة التي اهلكهم بها ولا يخاف عقباها فعل الله بهم من العذاب ما اهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته